at all. anya yeah, yeah, yeah. ربايا هو الجد وقت بسم الله الرحمن الرحيم ديشان تنذر بما لايكت المروح فيها ابن ربهم منكم ام سلام هي حتى نطعي الفا بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من ذلك الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البين رسولهم من الله يوسف مظهر فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد وقيم الصلاة ويوت الزكاة وذلك دين القيم إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم la yeah. إهلال النار جنات تعدني تجري من وقش يا رب بسم الله الرحمن الرحيم إذا ذلزلت الأرض ذلها لها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما يومئذ تحدث أصبارها لأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاك ليرى أعمالهم فمن يعمل قال ذرات الخير يا رب وما هي ما لين قال ذرات بسم الله الرحمن الرحيم والعادي هو به فالهوريات قدحا فالهوريات صبحا فااثروا نبينا قطع فوساوا نبينا ان من فان ربيه لكلو وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ أَفَلَا يَعْلَمُونَ إِذَا مَاتَ أَخَرُ مَا فِي الْقُبُورِ وصلنا في السدور إن ربهم بهم يومئذ لحظير بسم الله الرحمن الرحيم القارعة من القارعة وان ادرك من القارعا يوم يقول الناس كالفراشي ما رسول الجبال كالنير منيح فأما من فقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه ناوية وما بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكافر حتى زوتهم المقابر كلا سوف تعلمون كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون اهل من يقيم الجحيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصلوا بالحق وتواصلوا بالصدر ويل لكل ممزة المزة الذي جمع مالا وعددا يحسب أن ما لهم الا بلدان كلانا ينبذن نكير وما ادراك ما الحطم ما وعى من كِتَابٌ طَالِيٌّ عَلَى لَفِهِ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ وِفْدًا فِي عَنَدٍ مُّنَضَّدَةٍ لَّمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا ذَاتَ عَقَبٍ وَجِنًّا صَيِّبًا إِذْ كَعَصْفٍ بسم الله الرحمن الرحيم لإله في قريش إله فيهم رحلة الشكاء ربنا <تصفيق> ذريبين بِسمِ الل بِ وَحم بِحِيم إِ عطونَا كَركَسَ سَصَِّ لرَِّكَ وَحَو إِ شَان أَكَهُ وَلَدَ me and va الله والفتح وما ايتن نرى سيدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم أبت يدا بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا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 فافات في العنقد ومن شر حاسد لذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس i sod